Bismillahirrahmanirrahim. Qad afla hal fi salatihim kashin. Ve elzvinem an 112. فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون 114. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين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 ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَأَنشَأْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كنا عن الخلق غافلين